وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون و جاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرضون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرزل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء اولما سقناهم على مكانتهم فاستقعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر هننكس في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 فَالَذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَحْضَر نَارًا فَإِذَا أَن تُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَّ وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ